الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا أيها الأحبة بقوله تبارك وتعالى في خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعائه وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير في هذه الآية من سورة البقرة في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمن وفي سورة ابراهيم اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف البلد وهي مكة والدعاء لمكة في الموضعين فنكرت في سورة البقرة اجعل هذا بلدا وفي سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا فما وجه التفريق بينهما العلماء رحمهم الله يجيبون عن هذا بجواب معروف وهو أن الأول هو في سورة البقرة كان قبل أن تكون مكة بلدا يعني أول ما جاء بهاجر ووضعها في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا شيء من مظاهر الحياة بوادي غير ذي زرع فقال اجعل هذا بلدا دعا ربه أن يتحول هذا الوادي إلى بلد آمن ثم لما جاء في المرة الأخرى تحولت مكة إلى بلد حيث نزلت جرهم بمكة لما نبع ماء زمزم كما هو معروف فلما جاء في هذه المرة وقد تحولت إلى بلد فقال رب جعل هذا البلد امنا فدع لبلد موجود قائم يوجد فيه قبيلة من الناس وهي جرهم فهذا وجه المغايرة بين الموضعين وكان ذلك بعد ولادة إسحاق عليه السلام فالولد الأكبر وهو الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم وبين إسماعيل وإسحاق ثلاث عشرة سنة فإسماعيل ابن هاجر وإسحاق ابن ساره وبينهما هذه هذه السن ولهذا قال في آخر الدعاء في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء هذا في المرة الثانية لأنه حينما جاء في المرة الأولى ومعه هاجر مع صغيرها حديث الولادة في المهد وهو إسماعيل لم يكن إسحاق عليه السلام قد ولد لأن بينهما ثلاث عشرة سنة في المرة الأولى اجعل هذا بلدا آمنا في المرة الثانية بعد مده وبعد ولادة إسحاق لهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فهذا بعد سنين والله تعالى أعلم وتأمل قوله تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم في هذه المرة قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقيد في الدعاء لهم بالرزق أي يرزق من آمن بالله واليوم الآخر يعني مفهوم المخالفة المسكوت عنه أن من لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر فلا ترزقه وكأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد تحرز بسبب أنه لما دعا في المرة الأولى بالإمامة لولده لما قال إني جاعلك للناس إمامة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فكأنه ظن أن الرزق أيضا يدعى به لخصوص أهل الإيمان فلما دعا بالرزق وارزق أهله من الثمرات قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر فبين الله له الفرق بين المقامين قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فالرزق غير الإمامة فالإمامة في الدين لا تكون إلا لأهل الإيمان والعمل الصالح واليقين بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين لكن الإمامة لا تكون لأهل الظلم والفجور الإمامة في الدين فلا يصلح أن يكون قدوة يأتم الناس به على ضلال وفجور أو أهواء وبدع ونحو ذلك فلاحظ أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المرة الأولى قال الله له لا ينال عهد الظالمين لما قالوا من ذريتي يعني اجعل آئمة أخذته الشفقة على ذريته فسأل لهم الإمامة فلما سأل الرزق لأهل مكة احترز قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم خصوص من آمن ارزق من آمن فقال الله له لا هذا يختلف الرزق كل البر والفاجر والمؤمن والكافر كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا بخلاف الإمامة في الدين فهذا من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يؤخذ منها أن هذا المتاع الذي يعطى للكفار هو متاع قليل لا في قدره ولا في مدته لا في ما يتصل بالأفراد بالنظر إلى الأشخاص ولا بالنظر إلى الحياة الدنيا هو قليل قليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ما شربة لو كانت تساوي جناح بعوضة جناح بعوضة ماذا يساوي والبعوضة ماذا تساوي و بعوضة ماذا تساوي و مليون بعوضة ماذا تساوي لا لو كان الدنيا تساوي جناح بعوضة جناح فقط ما سقى منها كافرا شربة ما إذن هي عند الله أقل من جناح بعوضة بما فيها من هذه الثروات والمعادن والذهب والفضة وهذه المراكب البرية والبحرية وناطحات السحاب والعمران الواسع والزروع والدواب كل ذلك من أوله إلى آخره من أول الدنيا إلى آخرها الدنيا بأكملها لا تساوي جناح جناح بعوضة لو كانت تساوي ما سقى منها كافرا شربتها إذن لا تغتر بما يعطى للكفار هو أقل من جناح بعوضة فلا يفتن أهل الإيمان بما يعطى لهؤلاء من ألوان النعيم واللذات والتمكين والثروات وسابقا قوة الاقتصاد، وأما الآن أتعرفون ما يعصف باقتصادهم وما يعانونه ويكابدونه؟ لكن كل ذلك لا يساوي عند الله جناح بعضضه، فلا يغتر المؤمن إذا عرف هذا هذا من جهة وقليل تعه قليلة. ثم لو نظرنا أيضا إلى عمر الإنسان حينما يمتع هذا الإنسان الممتع كم؟ يعيش إلى ستين إلى سبعين إلى ثمانين إلى تسعين إلى مئة وإذا وصل إلى المئة تلاشت قواه وبدأت خلايا المخ تضعف أو تموت وينسى كل شيء ولا يعرف حتى زوجته وأولاده إذا جلس وقال من هذا؟ من أنت؟ من هذا الرجل اللي جالس؟ ويجلس ويتحدث ويعيد الكلام مرة بعد مرة ثم يعيد ويسألك مرة أخرى يقول لك من أنت؟ فتخبره ثم ما يلبس أن يلتفت ويقول من أنت بعد ما كان في غاية الذكاء وحضور الذهن هذه الحياه الدنيا إذا عمر الإنسان يسر المرأة طول عيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره إلا من متعه الله بالإيمان والعمل الصالح وحفظ قلبه وسمعه وبصره وعقله واشتغل بذكره فهذا يغبط وأما إذا لم يبق له من ذلك شيء فهذا أرذل العمر الذي استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه فأقول هذه الحياة التي يبقاها الإنسان إلى سبعين إلى ثمانين إلى كم هي مدة قليلة مهما متع فيها ثم يصير إلى دار الخلود دار الخلود فإذا كان في النار هؤلاء الكفار فما قيمت سبعين سنة وحينما تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وأما هذا النعيم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فقط غمسة واحدة ثم بعد ذلك يقال يا فلان هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ينسى كل شيء غمسة واحدة في النار ويؤتى بأبأس إنسان في الدنيا هذا البائس فقر أمراض مشاكل أزمات كل حياته من أولها إلى آخرها تعثر فيغمس في الجنة غامسة واحدة ثم يقال يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط اذا ايها الاحبه هذه الحياه ينسيها غمسه واحده بما فيها من نعيم او بؤس فما قيمه هذه الحياه التي نحرص عليها ونحزن من اجلها ونتهافت على تحصيل حطامها ويبقى الانسان في قلق من المستقبل بزعم واحزان على الفائت هذا كله لا يستحق غمسه واحده تنسيك كل شيء وهنا الله تبارك وتعالى يقول ومن كفر فأمتعه قليلا المدة قليلا والحياة كلها العمر قصير والحياة كلها قصيرة يقسم المجرمون ما لبث غير ساعة فحري بدار كهذه أن يزهد فيها ثم أيضا ومن كفر فأمتعه قليلا عطاء الله عز وجل للعبد من الدنيا لا يدل على رضاه ومحبته لهذا الإنسان بل إن كان على غير إيمان وعمل صالح فهذا من الإملاء وأملي لهم إن كيدي متين إذا رأيت الله عز وجل كما قال السلف يعطي الرجل وهو على معصيته مقيم على معصيته فهذا من قبيل الاستدراج وأملي لهم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هم لا يشعرون أن هذا من قبيل الاستدراج لهم ليزدادوا إنما نملي لهم ليزدادوا إثمه ولا يحسبن الذين كفروا أنما ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا ليزدادوا ماذا خيرا وطاعة ليزدادوا إثما فهذا العطاء إذا كان العبد على حال غير مرضية فمعناه أنه استدراج الذي يعطى للكفار وهم على كفرهم هذا استدراج ليزدادوا إثما فالمؤمن لا يغطر ومن هنا هذا السؤال الذي يريده بعض المسلمين إذا ذهبوا ورأوا ما في أولئك الكفار أجواء جميلة غائمة وأمطار وبلاد خضراء وكذلك أيضا الحياة مذللة لهم فيرد هذا السؤال عند بعضهم لماذا الكفار في هذا النعيم وهذا التمكين وهذا الترفيه وهذه الوسائل التي ذللت لهم المصاعب في الحياة والمسلمون في وضع بائس قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر رضي الله عنه لما نام على حصير صلى الله عليه وسلم فأثر في جنبه فبكى عمر قال ما يبكيك فذكر هرقل كسر وقيصر وما هم فيه من النعيم قال وأنت تنام على هذا الحصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا فهذا هو الواقع ولذلك قالوا الدنيا سجن المؤمن ما معنى سجن المؤمن معناه هنا هناك حدود محظورات هذا لا يجوز هذا ممنوع هذا، فيبقى يسير في إطار محدد وجنة الكافر فإذا نظرت إلى ما يكون للمؤمن من النعيم المقيم الذي لا يقادر قدره وما يكون في الدنيا فالدنيا سجن بالنسبة للجنة وأما بالنسبة للكافر وما يلقاه من العذاب الأليم أبد الآباد فالدنيا بالنسبة له جنة حتى لو كان يعيش في كوخ لو كان يعيش في سقيفة في عريش لو كان يعيش تحت ظل شجرة في الدنيا هي جنة بالنسبة له بالنظر إلى العذاب عذاب النار الذي ينتظره ولذلك أقول أيها الأحبها هذه المعاني يحتاج المؤمن أن يقف عندها فأمتعه قليلا مهما أعطيه قليل وهذا القليل أيضا في الواقع أنهم يشقون فيه غاية الشقة فهذه الأموال والأولاد كما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا فيعذبون بهؤلاء الأولاد ويعذبون بهذه الأموال فيبقى دائما في ملاحقة لها وحذر وحرص وقلق حينما ترتفع العملات أو حينما تهبط أو حينما ترتفع البورصة أو حينما تنزل أو حينما ترتفع الأسهم أو حينما تنزل يبقى قلبه يرتفع وينزل، فيبقى في عذاب طالع نازل. قلق، لذلك تجد بعض هؤلاء على الثراء وعلى الأمال يأكلون الأدوية، وتنتشر فيهم المصحات النفسية، ويعيشون في قلق وضيق دائم وهم مع هذه الأسباب المذللة، وهذا طبيعي. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. معيش الضنك لكل من أعرض عن ذكر الله وذكره هو كتابه من أعرض عن هدى الله عز وجل فلم يذكره بقلبه ويتدبر ويتلو ويعمل به فإن له معيشة ضنكة إذا كان المسلم أيها الأحبة حينما يقصر وتحصل له شيء من الغفلة يجد في قلبه من الوحشه. والضيق والحزن وما أشبه ذلك بسبب بعده عن الرب الذي لا يعرف الله ولا يسجد لله ولا يؤمن بالقضاء والقدر ولا يتوكل على الله ما حاله؟ هذا نسأل الله العافية قلبه كريشة في مهب الريح ضياء بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ضياء وحشة أرواحهم في وحشة من جسومهم صلى الله العافية يستوحش من كل شيء ولذلك هؤلاء أحوج ما يكونون بدلا من الإعجاب بهم والله هم أحوج ما يكونون إلى رحمة ان يلتفت إليهم المسلمون فيبلغونهم اكسير السعادة وهو هذا الدين الإسلام الإيمان فتتحول تلك النفوس المستوحشه إلى حال من الراحة والسعادة لأن هذه النفس تشقى. إذا كانت بعيدة عن الله عز وجل إذا كانت بعيدة عن الإيمان تكون في وحشة شقاء وإن المرء يعجب كيف يستطيع هؤلاء العيش الواقع أنهم يلجأون للانتحار ويوجد عندهم أنواع من الانتحار مبتكرة بحيث لا يوجد معها ألم وبعضهم لربما دفع الأموال للمحامين من أجل أن لا يكون هناك مطالبة لأحد إذا أعطاه هذا الجهاز الذي ينتحر به أو نحو ذلك ما نفعهم الأموال ولا نفعهم الاجواء الجميلة ولا نفعتهم الخضرة الممتدة ولا نفعتهم وسائل الراحة والنقل والمواصلات والخدمات السهلة التي تصل إليه وهو في بيته كل هذا ما نفع الشاقاء يشحط هذه النفوس يطحنها طحنا فترى البؤس في وجوههم انظر إلى حال أهل الإيمان بقدر ما عندهم والموفق من وفقه الله الذي يأتي ما يؤذن المؤذن له في المسجد اسألوه عن الراحة التي يجدها والطمأنينة والنعيم الذي يجده في قلبه يجد من النعيم ما لو علم به أولئك لدفعوا ما بأيديهم من الأموال من أجل أن يحصلوا أو لا يذهبون مساكين يذهبون إلى التبت هناك في الصين عند البوذيين التبت هي المنطقة التي فيها معقل الديانه البوذيه يذهبون من أوروبا وأمريكا وكندا إلى التبت يبحثون عن ماذا يبحثون عن وثنية فيكون كالذي فر من الرمضاء إلى النار صلى الله العافية فيزداد وحشة وبؤسا هؤلاء أحوج ما يكونون إلى الحق الذي عندنا يذهب إليهم أبناؤنا ومن يسافر هناك وهو يرفع رأسه ويقول هل أم, هل أم هنا أساس السعادة التي تبحثون عنها هنا لكن لا يذهب وقد طأطأ رأسه وينظر إلى هؤلاء على أنهم عظماء وأنهم قد حصلوا من الراحة والرغد فيما يبدو في ظاهر الأمر ما لم يحصله هذا الذي جاء من الصحراء الواقع ان هذا الذي يعيش في الصحراء ولو كان تحت شجرة أنعم وأفضل وأكمل حالا من هؤلاء والسعادة أيها الأحبة ليست في أكلة يأكلها الإنسان ولا في منظر يشاهده ولا في أريكة يتكئ عليها فهذا البائس والله لو جلسته على أرائك منسوجة بالذهب والفضة وأطعمته الفالوزج فانه يبقى زاهدا في ذلك كله وفي حال من البؤس والمعاناة هذا ويسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بالإيمان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأن يغفر لنا ولوالدينا والإخواننا المسلمين نحمده تبارك وتعالى ان هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والله اعلم صلى الله عليه وصحبه السلام عليكم